بسم الله الرحمن الرحيم والعصر و ان ل ع ص ر إ ا ل إ ن س ا ن لفي خسر إ ل ا الذين إ ل ا الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر